م ؤ س س ة أ ج ن ا د ل ل إ ن ت ا ج ا ل إ ع ل ا م ي تقدم كن مع الله نقيا لا تبالي كل شيء صائر نحو الزوال عشق نوعا بالرضا مستسلما خاليا من كل حال ذات بال ي نقياً تبالي كن مع الله نقياً لا تبالي كل شيء صائر نحو الزوال أ ش ق نوعا بالرضا مستسلما خاليا من كل حال ذات بال ي إ ن حبل الله هذا متين محكم النسج ومن أ ق و ى الحبال ان تصله فهو للعبد وصول فاغتنم واسعد بذي ا كالوصال إن حبل الله هذا متين محكم النسج ومن أ ق و ى الحبال إ ن تصله فهو للعبد وصول فاغتنم واسعد بذياك الوصال ي كن مع الله نقيا لا تبالي كل شيء صائر نحو الزوال عشقا نوعا بالرضا م س ت س ل ي م ا خاليا من كل حال ذات بال إ ن أ ر د ت م ع ز ة في كل أ م ر دونكم خوض ميادين القتال ذ ر و ة ا ل أ م ر جهاد فارتقوها فزم اللب وضحى كل غال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 عشقا نوعا بالرضا مستسلما مستسلما خاليا من كل حال ا ل ذات بال ي كل من يدعوه يلقاه قريبا يسمع الهمس بذرات الرمال يا إ ل ه الكون جئناك حفاه و ع و ا ه فاكسنا ثوب المعالي كل من يدعوه يلقاه قريبا يسمع الهمس يسمع بذرات الرمال يا إ ل ه الكون جئناك حفاه و ع و ا ت فاكسنا ثوب المعاني ربك ا ل ح ب ي ف س ل ه خالصاً, خالصا تلقاه ينجيك في سود الليالي كل ما فوق البرايا زائل ثم يبقى وجه ربي ذو الجلال ربك الحاني فسله خالصا صالي صالي صالي صالي تلقاه ينجيك في سود الليالي, في الليالي كل ما فوق البرايا زائل ثم يبقى وجه ربي ذو الجلال ثم يبقى وجه ربي ذو الجلال